فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ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 حتى إِذَا مَا جَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُم وَأَبَصَارُهُم وَجُلودُهُم وَجُلودُهُ بِمَا كَْنُ يَعَّلُون وَقالَاوا لِجُلودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمَ عَلَيْنَا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 ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَٰلِكُمْ ظَنُّنَا الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدْناكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَإِنَّ النَّارَ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرُونًا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خَلَتْ مِنْ قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزي أنهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وَقالَا الذيينَ كَفَوُ رَبَّّنَا أَلَِّذْنِ أَضَلَّانَ مِنْ الجِنّ وَْإِنسِ نَ جَعَهُمَا تَ تحتَْأَقد مِن لكَُ مِنَ الأأَسْفَلم إِ الذينَ قالوا رَبُّنَ اللهَّهُ ثُم استْتقامُوا تَتَنَززَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أََّا تَخَافُوا وَلَا تَعْزَنُوا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 وما يُلقَّاها إلا الذين صبروا وما يُلقَّاها إلا ذو حر عظيم وإما ينزغ أنك من الشيطان نزغ فاستعِذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر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 فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَابَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِّ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا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 ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أهعجمياً وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما أولئك ينايرون كان وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّابٍ لِلْعَبِيدٍ